الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار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 ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل كر النوث بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلوا, وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم